والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميا يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في مختصره من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في هاتين الآيتين يقول وهذه أيضا من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور قيل هو الشرك وعبادة الأصنام وقيل الكذب والفسق واللغو والباطل وقال محمد ابن الحنفية هو الله والغناء وقال أبو العالية والضحاك وغيرهم هي أعياد المشركين وقال عمر بن قيس هي مجالس السوء والخناء وقيل المراد بقوله تعالى لا يشهدون الزور أي شهادة الزور وهي الكذب متعمدا على غيره كما ثبت في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبيكم بأكبر الكبائر ثلاثا ألا أنبيكم بأكبر الكبائر ألا أنبيكم بأكبر, بأكبر, بأكبر الكبائر قالوا بلى قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت <تصفيق> والأظهر من السياق أن المراد لا يشهدون الزور أي لا يحضرونه ولهذا قال وإذا مروا باللغو مروا كراما أي لا يحضرون الزور وإذا اتفق مرورهم به مروا به ولم يتذنسوا منه بشيء ولهذا قال مروا كراما وقوله الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا يقول وهذه من صفات المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تريت عليهم اياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون هذا كما وصفهم الله وتعالى في موطن آخر بهذه الصفات الثبوتية ووصفهم بأنهم تجل قلوبهم عند ذكر الله ويزدادون ايمانا وها هنا نفى عنهم الضد لكي يعرض بحال المشركين بخلاف الكافر الذي فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه ولا يقصر عما كان فيه بل يبقى مستمرا على كفره وطغيانه وجهله ولذلك فقوله لم يخر عليها صما وعميانا أي بخلاف الكافر الذي إذا ذكر بآيات ربه استمر على حاله كأنه لم يسمعها أصم اعمى قال مجاهد لم يخر عليها صما وعميانا لم يسمع ولم يبصر ولم يفقه وقال الحسن البصري كم من رجل يقرأها ويخر عليها أصم وأعمى كما ذكرنا الصياق مذال في ذكر صفات عباد الرحمن في مقابلة هؤلاء الذين تكبروا حتى على أن يسموا الله عز وجل بالرحمن وهذا هو نهاية هذا هذه المعركة وتبشير النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل سيخرج من جراء دعوته وسيقر عينه بأن يرى ثمره دعوته بهؤلاء القوم الذين هم عباد الرحمن ثم ذكر مثالا لمقاومات الشخصية المسلمة ومقاومات عباد الرحمن من جهة أفعال الخير فذكر منها ثلاثة من أجمعها ومن جهة التبرق من أعمال الكفر، فذكر منها ثلاثة هي أفضعها ثم ها هنا يذكر أمور أخرى من صفات عباد الرحمن هي من باب الحفظ والرعاية لما هم عليه من الإيمان ومن ترك الكفر والعصيه فهذا في يتمثل في أنهم لا يشهدون الزور ولا يتأثرون به إذا مروا عليه عرضا وهنا كما ذكرنا من بلاغة القرآن استخدام اللفظ الألفاظ العامة والمشتركة استخداما رائعا يجعل الآية الوجيزه اللفظ عظيمة المعنى وهذا واضح جدا في لا يشهدون الزور شهد تأتي في اللغة معنى حضر فمن شهد منكم الشهر فليصم يعني من كان موجود في بلده ورأى الهلال ووجد الشهر فليصم ولأن المسافر يمكن يؤجل الذين لا يشهدون يبقى هنا شهد بمعنى حضر، وشاهد بمعنى أقر على الغير، وشاهد شاهد من أهلها، وكلمة الزور كلمة عامة طليق بكل هذه الأمور، فمن ثم صلحت الآية للمعنيين معنى شهد على غيره بالزور ويبقى معناها هنا الكذب يبقى شهادة الزور أن يشهد على غيره بالكذب. ده أحد المعاني المعنى الآخر شهد بمعنى حضرة وحيبقى الزور هنا يستخدم بأشمل وأجمع معانيه يبقى تشمل أماكن عبادة غير الله والايات قبلها آآ ذكرت آآ العباد الرحمن من عباد غير الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر هنا إيه حيبقى ولا يشهدون الأماكن التي يدعى فيها مع الله إلها آخر لان دي من أماكن الزور ده الزور وأعياد المشركين أعظم الزور لأن العيد يرتبط بعقيد فعند المشركين تلاقي عيد الميلاد ميلاد من ميلاد الرب تعالى الله عما يخلون علوان كبير عيد القيامه اي قيامه الرب من الاموات اعتقد ان الرب مات وقبر ثم قام والعفو بالله فاذا يبقى هنا بعد ما ذكر أنهم لا يدعون مع الله الها آخر لا ذا هنا أمر من ضمن مكملات ذلك في الواقع هنا الأمر من مكملات النوعين اللي اتقالوا قبل كده نوعين خصال الايمان الذين يمشون على الارض هون الخصال المذكورة في هذه في هذا المقطع القصير جدا من الصورة وبعدين الخصال الأخرى اللي هم لا يدعون مع الله إلها آخر كمل الاثنين بقى إنهم لا يشهدون الزور فيبقى لا يشهدون أماكن عباده غير الله يدخل في معنى الآية لا يدخل لا يدخلون لا يحضرون أعياد المشركين يدخل في معنى الآية وإحنا يجب إن ننتبه لما بننقل التفسير عن السلف في فرق بين ان يكون بينقل الصحابه رضي الله عنهم بينقلوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين إن يقولوا اللي فهموه من الايه وغير كمان ان هم بيقولوا اللي فهموه من الايه غالبا ما يذكروا المعنى الذي يسال عنه إن كما ذكرنا لم يتصدى السلف للتفسير بالصورة التي تصدى لها المتاخرون لان الصليقة الناس تكفيهم انه يبقى عارف ان كلمة الزور كلمة عامة جدا وان كلمة يشهدون لها معنيين وانه معنى كذا يبقى هو فهم الكلام ده لكن ممكن ينبهه خد بالك أنت على تقرأ في القرآن الذين لا يشهدون الزور فلا تشهد اعياد المشركين كما ورد عن بعض السلف على تقرأ في القرآن الذين لا يشهدون الزور إذا لا تشهد مجالس الغناء يبقى دي تفسير عن السلف هذا لا يعارض زك بل الآية تشمل هذا كله ولأن السلف كان لم يتكلم في مسألة ويحتج عليها بيحتج عليها بآية من القرآن والآية معناها اعم من كده هو لم يتصدى لتفسير الآية وبيان كل ما في معناه ولكن بين بعض معانيه فيبقى لا يشهدون الزور أن المعنى يشهدون على غيرهم بشهادة باطل لا يشهدون لا يحضرون لا يحضرون أماكن عبادة غير الله لا يحضرون أعياد المشركين لا يحضرون مجالس الغناء والباطل والله عنا الغناء إذا كان مصحوب بموسيقى فالموسيقى محرمة لذاته الموسيقى محرمة لذاته أما الغناء فكلام الغناء لو تصورنا تجرده عن الموسيقى فإن اقترنت بالموسيقى صار التحريم من أجل الموسيقى على الأقل فلا حاجة إلى النظر بعد ذلك في الكلمات بتقول إيه ولكن إن, كان إن تجرد عن الموسيقى وهو الذي يسميه البعض بالإنشاد فينظر في الكلام يقال أنه حسن وحسن وقبيحه قبيح وغالب ما يسمى غناء حتى وإن تجرد عن الموسيقى هو من الزور فإنه يدور حول ذكر العشق والحب المحرم ووصف النساء وتهيج الشهوات ونحو ذلك فصارها هنا ده موطن عظيم جدا من مواطن البلاغه والإجاز في القرآن حسن توظيف هذه سمات موجودة في كل اللغات ولكنها موجودة في لغة العرب كأوفى ما تكون حسن توظيف العموم والإطلاق والاشتراك اللفظي لكي تكون الآية على وجازه لفظها متسعة المعاني جدا احنا هنا شفنا الاثنين في وقت واحد استخدام الاشتراك في كلمة يشهدون ما بين ان يشهد على غيره او يقر على غيره بشيء وما بين ان يحضر واستخدام العموم في الزور فصار لا يشهدون الزور لها معنى اللي لا يشهد على غيره شهده باطل ولها معنى تاني عام جدا يندرك تحته شهادة مواطن عباده غير الله، وحضور أعياد المشركين، وحضور مجالس الغناء، وحضور مجالس المزاح الباطل التي يكون فيها نكات باطلة كل ما يمكن أن تتصوره من ذلك. قالوا الذين لا يشهدون الزور. هنا من أيضا اللطائف في ذلك التدرج لمبالغة في وصف هؤلاء. بالنقاء من كل ما يدنس إيمانهم أركان الإيمان الإيمان يقوم على الولاء والبراء يقوم على الإيمان بالله تبارك وتعالى والكفر بغيره يقوم على التحليه والتخليه التحلي بخصال الخير والتخلي من خصال الشر كل ده مر في الفقرتين اللي مضوا هنا الفقرة دي بتؤكد أنهم بالغوا في محافظة على ذلك فأول درجة من هذه أنهم لا يشهدون الزور ولذلك لو إحنا حاولنا نرجح لو ما قلناش من الآية تحمل على المعنين ان يقر على غيره بباطل أو أن يحضر أماكن الله أو الباطل لكان الاولى كما ذكر الحافظ بن كسير لأن بعض العلماء يقول لا المشترك يحمل على أحد معنايه فقط يبقى الاليق بالصياق لا يحضرون أماكن الله والبطل لأن دي جاي في صياق كمال التنزه عما يضر إيمانهم وما يخدشهم وخلى على مرتبتين لما نفى عنهم شهادة الزور أي تعمد حضور هذه المجالس ذكر أنهم ربما مروا به دون أن يحضروا وهنا ومن رحمه الله تبارك تعالى لا سؤال ناس كتير بتساله طبعا احنا هنعمل ايه واللغو واللهو يحيط بنا من كل جانب فانظر فالال... هنا الدقه في اللفظ واذا مر بمعنى ان طريقه الى مسجده بيمر على المقهى طريقه الى مسجده بيمر على مجالس اللغو ربما كان نسال الله العفو والعافية كان طريق المسلمين إلى مسجدهم يمر على المشركين الذين يستهزئون بآيات الله بل ربما كان كما ذكرنا من حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هو ومن عنده جلد من اوائل الصحابة كانوا يصلون في مكة في المسجد الحرام وفيه المشركون يستهزئون ويسخرون وربما حاولوا الإذاء وأما المستضعفين فكانوا يستثيرون بصلاتهم فربما اضطر المسلم أن يكون أن يمر بهؤلاء قال وإذا مروا باللغو فهم لن يشهدون كما دل على ذلك الجمله القصيرة جدا التي قبلها جزء من الآية والذين لا يشهدون الزر. وإذا مروا باللغو مروا كراما فإذا انه لو اضطر الظروف أن يمر فلن يعلق به شيء من ذلك فلن يشارك في باطل ولا في زور ولن يستهوي كلمة نابية أو لن يستهوي شيء فيه شيء من ذكر الشهوات كما الإنسان ممكن يمر على أماكن فيتسمع أو يحاول أن ينظر أو نحو ذلك لا هذا ينافي صفة الكمال التي مدح الله بها هؤلاء القوم وخصهم بهذا الثناء العالي الرفيع فقال والذي وإذا مروا باللغو مروا كرام هنا الكلام إيه إن إذا مروا باللغو لم يشاركوا فيه أيضا فالطف من ذلك إعادة الفعل تاني لكي ينسب إليه صفة فعلية بذلا من أن تقول وإذا مروا باللغو لم يفعلوا ولم يفعلوا ولم يفعلوا هنا الكلام فقيل مش مناسب للايقاع الهادئ اللي بنتكلم عليه في النهاية مش هيبقى الثناء عالي فمن ضمن الأسليب البلاغية إن تقول وإذا فعل كذا فعله على وجه التمام تعيد الفعل تاني عشان تجيب معه وصف إيجابي مش وصف سلبي قال وإذا مروا باللغو يمروا كراما وكلمة كرامه احنا قلنا هنا استخدمنا الايه الآية وظفت الاشتراك اللفظي لكلمة يشهدون والعموم لكلمة الزور والإطلاق في كلمة كرامه وإذا مروا باللغو مروا كرامه أي بكل أنواع الكرامة فلم يلحقهم أي شيء من هذا اللغو الذي مروا عليه مضطرين ولما كان هذا الوصف هو كأنه ذروة السنان نعم كان الكلام قبل ذلك على بعض خصال الإيمان ثم على البراءة من بعض خصال الكفر ثم هنا هذا ثناء عليهم بأنهم بالغوا في حماية إيمانهم وحفظه من كل ما يمكن أن يخدشه ناسب هنا أن يعرض مرة ثانية بأحوال المعرضين في ثوب في إطار الثناء على عباد الرحمن فأثنى عليهم بأنهم مبرؤون من أحوال هؤلاء المعرضين قال الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميا وهنا استفدنا أن هناك من خر إذا سمع أن هناك من إذا سمع آيات الله أو إذا ذكر بآيات الله خر عليها أصم وأعمى وكلمة خر هنا كما تقول وحدثت لفلان مصيبة فقعد يبكي مش لازم يكون قاعد ولكن هذه لتمكن الفعل منه إنه استمر في البكاء فقام فلان أغضب فلانا فقام يسبه فخر هنا ممكن تكون من هذا الباب بمعنى تمكنهم تمكن حالة العمى والصمم منهم وكأنهم وقعوا على الأرض وقيل ربما كانوا كحال قوم نوح الذين كانوا يستغشون ثيابهم لما كان نوح عليه السلام يذكرهم فلعل ذي إشار أن كان بعض المشركين يفعل ذلك فعلا إذا ذكر نكس راسه وحاول أن يغلق عينه ويصم أذنه فهذه وصف وذنب لهؤلاء المشركين الذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عليها صما وعميانا وهم بلا شك يسمعون ويرون ولكن هذه الآلات التي تعطلت عن أداء أفضل مهمها الإنسان خلق خلق الله هذه الحواس لكي يدرك بها وأعظم ما ينبغي عليه إدراكه أن يدرك الحجة الرسالية التي أرسلها الله إليه فمتى عطل تلك الحواس عن هذه المنفعة صار من الأصم والأعمى وصار بل صار من جهة العقل كالأنعام, كالأنعام بل هم أضل كما تقدم لأنه عطل عقله الذي ميز به عن الانعام فجعله دون المنزلة أنعام عندهم عقل يدركون به ما يحتاجون إليه والبشر لديهم عقل يمكنهم من أن يدركوا ما يحتاجون إليه من معرفة دعوة الرسل وحجه الرسل فإذا عطلوه عن ذلك فهم صاروا أضل من ذلك السيد طب إذا كان هذا هو حال هؤلاء المشركين الذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عليها صما وعميانا إما على وجه الحقيقة بأن حاولوا تنكيس رؤوسهم وإغلاق أعينهم وأسماعهم وإما على وجه تمكن حالة الإعراض منهم فكأنهم يخرون كما تقول قاعد فلن يبكي وقام فلان يسب إلى غير ذلك فما هي الصفه المثبتة لعباد الرحمن عندما عرض بهؤلاء وقال و... فقال أن عباد الرحمن على غير هذه الصفه قيل أن عباد الرحمن إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وعميا هذا واضح من الصياف. وقيل بل لعل الأمر ممكن أن تحمل على ما سوى ذلك أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم خروا لها سجدا فكان هنا في هؤلاء يخرون وهؤلاء يخرون فالمشركون يخرون لكي يوارون أسماعهم ويوارون أبصارهم ويعرضون عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأما عباد الرحمن فيسمعون ويبصرون ويتأملون ويتدبرون، فإذا ما أدركوا روعة ما اتى به الرسول وأنه دليل على أنه من عند الله في حسن بيانه وحسن ترتيبه ونظمه وما تضمنه من معاني الخير وما نهى عنه من معاني الشر إلى غير ذلك خروا سجداء فاما يكون إن هنا تعريض باختلاف حالين حال من يخر لكي لا يسمع وحال من يسمع وممكن أبلغ من كده تقول لا حال من يسمع ثم يخر ولكن شتان بين الخرورين هذا يخر إعراضا وهربا فهو كهروب ك ك ك ك الحمر المستنفرة والاخر يسمع ويبصر ويدرك ويعقل عن الله تبارك وتعالى ما أتاه به الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا ما أدرك وتمعنا في ذلك خر لله تبارك وتعالى ساجدا معترفا لله تبارك وتعالى بالربوبيه والالهيه ونحو ذلك فاذا كما ذكرنا ان عندما اراد الله تبارك وتعالى ان يثني على عباد الرحمن ذكر من كل مقومات شخصياتهم ومن كل مقومات الشخصيه المسلمه المؤمنه التي تستحق هذه المنزلة عند الله تبارك تعالى امثله فكان هناك أنثلة لخصال الخير من التواضع ومن الإعراض عن الجاهلين ومن السجود والقيام وصلاة الليل ومن الخوف من الله تبارك تعالى والخوف من عذابه ومن دعاء الله تبارك تعالى بذلك ومن الاعتدال في الانفاق. فكانت هذه بعض خصال الخير التي بين بها فضل هؤلاء ثم بين بعض ما تركوا به خصال الشر انهم لا يدعون مع الله اله آخر ولا يفتن النفس التي تحرم الله الا بالحق ولا يزنون ثم وفي تضاعيف ذلك بين حالة التائب ثم بين أنهم يبالغون في حفظ ذلك بعدم شهادة الزور بل إذا مروا به مروا كرام بقي من خصائصهم أنهم أن حدود رغبتهم في الخير لا تقف عند أنفسهم بل تتعدى للاخرين لا سيام أقرب الناس إليهم وهذا في هذا الدعاء الجامع والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما هذا نتكلم عليه في مرة الله سبحانه وتعالى